فان نستغفرك اللهم ونشر بانفسنا ومن لو وما يؤذن فلا هاذي الله وحده لا شريك له واشهد ان عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق التقوى وما قلتم الا وانتم مسلمون يا ايها خلقكم من نفس ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لك لكم عملكم وارجل لكم جيء بذنوبكم ومن يطع الله ورسوله من خطا لفائده فوزا عظيما اما بعد فان اطلق حديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرد ان يقلستواه وكل بدعه وكل بدعه من ضلاله وكل ثلاثه النار بعد الافتراض قبل ان ينقلني احمد مشارك الانسان من المدخل للمعاملات المصرفيه يتعين من خطاب الضمان يبقى اليوم الأكماد المستندي وخصم أوراق الشكات الأوراق التجارية أو لأنه قد المصرفي تم عدد أداة الشكات خصم هذه الأوراق بالنسبة لعمل المصري هو الذي يفعل وتعتبر شراء ديون كما يقولون لكننا اليوم نأكد المحتاج الأكماد المستندي ووضع ننهي بإذن الله البحث نحمد الله على نساء هذه الكتب وذلك فرد فيما يشاهد الاعتماد المستندي هذا عمل من مصر هذا المسألة كانت التجارة فرائجة والتجارات وتبادل السلع بين التجار هناك تجار في دولة يستوردون بعض البضائع أو السلع التي يحتاجها الناس في دولته والعكس بالعكس هو يستورد ذلك وممكن يصدر أيضا كل منتجات تحتاجها الدوله الأخرى أو التجار في الدولة الأخرى يحتاجون هذه المنتجات فيصدرها فكل دولة لها قوانين قصة بها في مسائل قوانين إدارية في مسائل استراد التصدير والجمال وهذه الأمور فترى بأن التاجر يمكن ألا يعني يصدر أي منتج إلا أن يطمئن إلا بعد أن يطمئن على رسول هذا المال لهم وعلى حق الله لا تضيع صدر وأيضا المستورد لابد أن يضمن لأن البضاعة ستأتيه على نفس التدقيق والوصف الذي قد طلبه وأيضا على ما رأاه وتبناه عندما سافر إليهم هذه الأمور لا يمكن الإنسان أن يصل إليها بنفسه فلا بد من كفيل يستطيع أن يرجع إليه في هذا الباب وهو المصر المصر في كل دولة له فروع في الدول الأخرى فالمصدر يقول لا أعطيك حتى أجد دمانا يضمن لي وصول المال عندما أنهي لك مسألة توريد البضاعة القضيط البضاعة والسلع التي أنت اشتريت وأيضا المستورد يقول أنا لا أعطي المال حتى أتأكد أنها جاءت على الوصف الذي نحن قد اتفقنا عليه وبالكم الذي اتفقنا عليه وبالكيف الذي اتفقنا عليه بد من وصيف ضمين يضمن ذلك للطرفين أن المال يصل للمصدر وأن البضاعة تكون على نفس الوصف والمدقة للمستورد فهذه يقوم بها المصارف هذه من مصلحة المصارف هذه من مصلحة المصلحة التي نقول من الميزات التي بتواجد المصارف التي تظهر بوجود المصارف فيها منها كفاءة الضمان أو الكفالة من أجل تسهيل مسألة الوارد والصادر وتسهيل مسألة التبادل السلع والتجارات ففي كل بلدها قانون مختلفه كما قلنا فيأتي المصرف هذا يبعث بخطاء هذا هو بخطأ خطاب ضمان خطاب اعتماد طاب اسمه خطاب اعتماد والاعتماد المستندي بالضبط بالضبط خطاب الضمان والفرق بينهما خطاب الضمان له حالتان يكون فيه تغطيه للمال او ليس فيه تغطيه للمال ومن خطاب الضمان على شنا وضمين فقط لا يدفع اما في الاعتماد المستندي هو دافع في كل الأحوال يدفع المصرف بيدفع في كل الأحوال سواء له غطاء او ليس له غطاء بيدفع في كل الاحوال المصرف بيدفع هذا الخطاب خطاب الاعتماد, الاعتماد المستندي للمصرف الآخر وهو فرع له في البلد الأخرى هذا البلد الاخرى أخذ الخطاب بيعطي ورقة أو خطاب آخر للمصرف بموجبه يأتي يصرف شيك بالمال اللي يستحقه بتوريد هذه البضاعه لكن لا يأخذ هذه الأوراق ولا يأخذ هذا الشيك حتى ان هو يصرف هذا المال حتى يأتي للمصرف بالأوراق أوراق الشح الأوراق المواصفات للبضاعه او السلع اوراق الشحن نفسها يعطيها للبنك والبنك يذهب ينظر في هذه الاوراق هل هي دقيقه هل هي صحيحة هل فيها اخطاء او هذا عمل المصرف فاذا تمت العملية والاوراق كشف عنها يبعثها الى العميل العميل يراجع الاوراق بنفسه فان وافق وقال هذه كل المواصفات التي قد اتفق عليها وان هذه الاوراق كلها اوراق صحيحه يبدا البنك ما قلنا يلتزم أمام المصدر بالمال وسواء أعطى العميل المال جعل له الغطاء أن أعطى من المصرف أولاد فالمصرف يكون يلتزم أمام المصدر بالمال وبعد ذلك تأتي الشحنة أو السلعة إلى العميل فهذه صورة اعتماد المستند الخطاب الذي يخرج من المصرف إلى الفرع له في الدولة الأخرى لو قلت مثلا مثلا واليابان أو مصر والصين. يقول لها فرع البنك هنا أو المصر فادة له فرع هناك في الصين فيأتي يطلب منهم خطاب الاعتماد المستندي العميل من هنا بعدما تمت الاتفاق على بطاعة معاينة في الصين فالمصر بيبعث للخطاب للفرع هناك والفرع يتعامل مع المصدر على الوسط الذي وزفناه فإذا تأكد من الأوراق وتأكد من الشح وعلم أن البضاعة البضاع الآن تتصدر فان صار المصرف ملتزما امام هذا المصدر بالمال ثم مع ذلك ياتي العميل يتعامل مع المصرف بتغطيه المال أو باعطاء المال لكنه يكون ايضا ملتزما امام المصرف باعطاء المال مع اعطاء اجره, أجرة المصرف اجرتان الاجره الاولى هي اجره المصاريف الاداريه من مراجعة الأوراق والمواصلات التي يأخذها من أجل اليداب إلى طرية الشحن والرجوع عليها للتأكد من هذه الأوراق في أي حملاء وأيضا الأوراق والإنضاءات كل هذه لها أجر وهذه الأجرى خارج عن النزاع هذه الأجرى حق صر صمح للمصرف لا كلام فيها شرعا ما في أي كلام فيها هذا حق محض للمصرف يأخذ وأجرى أخرى هذه الأجرى على الضمان والأجرى أخرى على اقتطاب الاعتماد اللي هو الضمان الذي يضمن به بموجبه أنه يضمن للمصدر المال فبيأخذ أجر على هذا الضمان لذلك التكييف الشرعي الذي سنتكلم عنه في قطاب الاعتماد المستندي له نظران النظر الأول نظر الأجر الأولى على المعاملات التي تعمل بها البنك أو المصر من أجل تفصيل الأوراق والبحث عنها والتخطيط والتخطيط السيادي الأوراق النظر الثاني الأجر التي يأخذها بمقابل الضمان الذي يضمنه للمصدر عمما الاثار التي اثرت عليها فتح الاعتماد بالنسبه للعميل وبالنسبة للالتزامات المصرف والالتزامات العميل اولا تعتبر هنا الاعتماد لازما في حقه في حق العميل اعتماد ما دام خرج من المصرف يعتبر الذي الذي طال العميل الذي طال طاب الاعتماد صار لازما في حقه منذ اللحظه التي يصبح فيها تعهد المصرف بدوره امام المستفيد نهائيا فليس للآمن الرجوع ما فيش رجوع في هذا الباب يعني هذه لا رجعت فيها قام بتقديم الطلب والمصرف أعطى أرسل بخطاب الاعتماد الاعتماد المستندي لا رجوع فيها بحمل صار ملتزما في حقه بذلك الأمر الثاني يلتزم العميل بأن يعطي المصرف قيمه الائتمان بمجرد أن ينفذ المصرف ما لن يكن قد أن دفعها مقدمة يعطيه كل المصروفات مع أيضا تأمين المبلغ الذي في الخطاب الاعتماد المستند. الالتزامات الالتزامات المصرف الالتزامات المصرف تتلخص في أمور منها يلتزم المصرف أو يلتزم المصرف على قتل البائع بخطاب هذا الخطاب يسمى خطاب الاعتماد. أنه يضع تحت تصرف تصرف اعتمادا بشروط معينة وتحدد بتعليمات العميل حتى ينت تنتفِل عن المصدر وعن المستورد. أيضاً يلزم بقاء الاعتماد مفتوحاً طوال المدة التي يحددها المشتري اللي هو العميل عادةً باعتبارها الموعد الأخصى لتنفيذ عرض البيع والمصنع إنه يتفق مع المصنع مثلاً في مدة ستة أشهر ثلاثة أشهر, أشهر فالاعتماد يكون مفتوحاً قد المدة هي ثلاثة أشهر يلتزم المصرف ويلتزم العميل عملية فحص المستندات بناء على تعليمات العميل الأمر التحقق من توفيرها على شروط المحددة لخطاب الاعتماد المصرف نفسه يراجع وايضا العميل يراجع هذه الاوراق عليه بمجرد ان يسلم البائع على واستلام المستندات اللازمه اللازمة ان يمكن مشجر من الاطلاع عليها على وجه السرعه وعلى العميل ان يحصها بمجرد ان يقدمها له المصرف ولو ان يرفضه يعني لو كانت غير مطابقة للاتفاقات المسبقة يرفض لو طريقة الشحن مثلا طريقة هم طبعا العوام يقولون طريقة انه شحن وجعل شركة شركة التأمين هذه الشركة متابعة جدا فيريد شركة اخرى غير شركة التأمين في هذا الشحن طبعا حرام كما مين اذا نقصد ان اضرب المثل حتى ترى انه لابد ان ينظر في المواصفات المطابقة اللي اتفقوا عليه موجودة او غير موجود ايضا المدة المحددة وطريقة الشح انه يا أبو الشحن الطائرة وهو يشحن في إيش؟ في مركب مثلا أو يشحن في سفينة فلا يقبلها المهم إنه يكون مطبقة للاتفاقات السابق الحصول الفوائد التي حصلت الاعتماد اعتماد المستندي المصدر على قيمة البضاعة التي يصدرها بمجرد أن يقدم الاوراق الخاصة مسارات خاصة على أنه أنا مسألة الشح يستحق طبعا ذلك طب التمن أيضا حماية للمستورث لأن نظر أنه لا يدفع الثمن وصف المصرف إلا إذا طبما البائع المستندات. هذه حماية للمستورث العميل لا يمكن ماله يذهب سدى حتى يتأكد المصرف بأن الشحنة تم والأوراق, والأوراق لها صحيحة سليمة لا تحاير عليه من الأحوال يبدأ المصرف ينزم العميل بأرض المال ليعطيه ويورده للمصرف يتعاون كل من المصدر والمستورد على اشتفاء البيانات التي يطلب قانون بلد كل واحد من البلدين بنوع الأوراق المطلوبة هنا يجهز الأوراق المطلوبة في الصين أيضا تجهز وبعد ذلك يتم عملية بسهولة جدا عملية الاستيراد والتصدير الحكم الشرعي الذي له كما قلنا لنا نظران الأجرة الأولى هي أجرة التبقيق وأشرة أجرة المراجعة وحجرة البحث وحجرة المراجعة أيضا في قرية الشح ومعرفت أن هذه الأوراق صحيحة هذه الأجرة لا تدخل في محل النزاع حرامة وحلالة فهي حيل وبل للمصر أما الأجرة الثانية فهي التي يأخذها نظير الضمار إذا الأجرة الأولى ليس شيء، كما شيء، الأجرة الثانية هجرة على الضمان، هجرة على أنه يضمن للمصدر المال ويضمن للمستورد تصحيح الأوراق وبلوغ المال هذه الأجرى الضمان هترجع لما قلناه في خطاب الضمان لو كان هو عنده تغطية والغالب في الاعتماد المستندي يعني لا تغطية تفين الغالب في الاعتماد المستندي لا تغطية فيه. لذلك المصرف لا يعطي خطاب الاعتماد لأي أحد لازم يمحس النظر في العميل ومن هذا العميل وأيضا يشيد الضمانات العالية عند العميل اللي يأخذها منه بضمان ب... بيت بضمان أرض بضمان كفيل يأتي بكفيل آخر يعني لابد يأتي بضمين له فالاعتماد المستندي غالبا ما بيشتغطيه فبإذا المصرف بيعطي المال للمصدر بعد ما سلم الأوراق وبعد الكشف عن الأوراق أن الناس صحيحة يعطيله المال فبيعطيله المال منه فينزل من وهر فعند مدة الإيجار قرض القرض ثم أخذ عليه بعد ذلك الفائدة المعروفة وهو قرض الذي جرب أن هذه بالنسبة لبنك لمصرف له فرع في الدولة الأخرى، لو هناك بقى مصر في ليس له فرع في هذه الدولة، مثلاً مثلاً هذه الدولة روسيا مثلاً، ما فيش فرع البنك المصري هناك، مثلاً ما فيش فرع في بلد نائية، ما فيش فرع للمصرف مصر هناك، إيش اللي بيحدث؟ بيادي على الوسيط بينه وبين المصدر مصر في آخر في نفس البلد، علاقات دولية، سنتوقي الدولة حكومهم جميعاً، فبيادي على المصري الثاني هذا بمسافة الفرع له، مفهوم الكلام؟ فالمصر في الثاني بعدما يكشف عن الأوراق بيأخذ رجع الكش والوجه هذه تقسم المصرف في هنا والمصرف في هناك مصرف في هنا والذي واتكل المصرف اللي هناك فبيأتي للعميل يقول له البحث والتطيق أجر البحث والتطيق وإثبات الأوراق أوراق صحيحة كذا يوم خذها يأخذ منها ثمن مئة الباقي المصرف الآخر هذا ليس فيه ثمن شيء أيش لأن هذا يعطي رجع الوكالة والثاني يعطيه أجر على الجرأة أجير أجير أتى بأجر الآخر. المسألة كيف الشرعي وارد وليس فيه زمت شايد أما إن لم يكن فإيش اللي بيحدث البنك المصري اللي هناك التزم خلاص قلنا من الالتزمات عليه دون إذا تحقق من الأوراق صار ملتزم أمام مصدر بإيش بدفع المال فبيعطيه فلما بيدفع هو طالب من المصرف هنا نفس المبلغ أن يعطيه فالمصرف ممكن يتأخر ممكن يتعجل ممكن يعطيه ممكن يؤخر الوقت المصرف الثاني بيعد على كل, كل يوم لا يصله المبلغ في ايش سيده في كل ساعة متأخرة فيها سيد ومن الذي يتحمل هذه الفائدة الظالمة العميل المصر في الوسط اللي هنا بياخذ الجهته في النهاية والثاني بيكون هو الذي أخذ أجرة على القرد الذي دفعه فيكون هذا الضمان ضمان لا يجوز لأنه ضمان بأجرة والضمان عبادة والعبادة لا يأخذ فيها ولا يأخذ فيها اجل الاجل عند الله جل في شفاعته تجرى يرضي الله رسلنا به ما شاء فلا تجوز هذه لا تجوز اننا من باب العبادات العبادات لا ناخذ فيها عليها الاموال وايضا نزلت مسيله الربا لأنه طب إيش اقرضه المبلغ انه دفع عنه المبلغ وبعد كده استرد استرد اغلب المبلغ بزياده فصار قرضا جرى فصار قرض الجرة هذا الاعتماد المستاني هذا الاعتماد في لآخر ما يقال في المدخل في المعاملات المصرفية يبقى لنا خصر الأوراق الأوراق هذه إن شاء الله هذا ننهي الباب وأكون الكتاب بأسره أو المبحث بأسره المرفق هذا قد انتهينا منه كان بد ان ندخل بعد ذلك على المصارف الإسلامية لأنها مشابهة المصارف الإسلامية مشا مشابهة مصارف إسلامية سنبين التعاملات فيها والمخارج لأن قلنا لو هذا لا يجوز فكيف يكون المخرج في المصرف الإسلام؟ أبدا إن شاء الله إذا فتح الله لنا وقتا آخر نعطي لكن بهذا أمامتم بتعاملات المصارف الربوية